ربكم واسلموا له واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لن تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتياكم من قبل ان اتياكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس حسرة على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء اتك اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوا للمتكبرين